الله ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله م شرور أ ن ف س ن ا و ن سيئات ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا م د ل له ومن ي ب ل ل فلا هادي له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 ولنرسل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ف ل م أ اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله لقد سمعنا خيرا عظيما وقد اردنا أ ن نختم المجلس ب ك ل م ه الشيخ ع ب د ا ل حميد حفظه الله تعالى ولكن قدر الله وما شاء فعل عباد الله إ ن ا ل ش أ ن كل ا ل ش أ ن أ ن يستفيد المسلم مما سمع من المواعظ لذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ولو َ انا َ كتبنا َ عليهم ََِْْ أ َ ن ي ُْ ت ُ ل ُ و ا أ َ ن ف ُ س َ ك م ْ أ َ و اخرجوا ُ من ِِ ي َ ا ل ك م ْ ما فعلوه الا قليل منهم ولو أ ن ه م فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تتبكى واذا لاتيناهم من لهن اجرا أ عظيما وهديناهم صراطا مستقيما فالعمل بالموعظه يا عباد الله م م يجب عليه أن ي ك واما ن حجة ان يكون حجه ع ل ي ه لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في مسلم من ح د ي ث ا ل ي ا ل ك ا ل أ ش ع ر ي رضي الله تعالى عنه و ا ل ق ر آ ن حجه لك او عليك لذلك كم من امم أ ت ت ه م رسلهم بالبينات وسمعوا المواعظ ودعتهم الرسل ليلا ً ونهارا ً إ ل ى ما ي ز ل ز ه م من الله جل وعلا و أ ع ل م ت ه م الرسل بما ا ن ج ل الله عز وجل عليهم ثم بعد ذلك أ ع ر ض عن تلك المواعظ و ل م يعملوا بها فعاد لهم الله جل وعلا بما علمتم من العمر ب ا ه العمر ا ل ش ا ر ف ة بل ويوم ا ل ق ي ا م ة يوم ان ينادوا في النار خارجي من نجا ة و ط ا ر ج ي من الخروج بكم يعودوا ورحمه بما كانوا يلحقون به لم يهدر ذ ن ب ا ل ذ ي ن كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم سيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور واهم ا ل ص ل و ن فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هذا كان وهذا مرادهم ذ ا م ر ا د ه يعجب الله أ ن ينزعوا فيعملوا بما كانوا ي و ع ر و ن به واما كانوا ي ع م ب ه قال الله عز وجل أ و ل ا يعمركم ما يتذكر فيه المتذكر و ج ا ء ك م النذير ف ذ و ه س م ا للظالمين من الخير احمد يا عبد الله أ ن ت ك و ل م هذا السن الذي يسمع المواعظ من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعقل وان تلك المواعظ وان ت غ و ه ا بها ولم ن ه ا ل ل ه وشهواتها فقد سمعنا من المواعظ وسمعنا من النقش ما ينبغي على كل مسلم ان يحاول كل نفسه مع هذه النصائح ومع هذه المواقف ويخلص كل واحد منها من هذا المجلس وهو عاش من كل عزم على ان يعمل ويسلم ويظلم وان يكون ممن يستمع القول فليتبع وحدها واذا كان هذا المجلس ي عبد ل ل و ر ن ش د ا بين يدي الله سبحانه وتعالى أ ن ك سمعت النصوص من كتاب الله ومن سنه ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تعلم ا بها فليس لك عند ذلك ان تؤمن بين يدي الله سبحانه وتعالى فالمحاجة ل ان هذه الشهوه امانه جمعناتنا جميعا و س ن س أ ل عنها بين وضع الله سبحانه وتعالى وفق الله ج م ي ع لما يحب ويرضى ونساله سبحانه أ ن يجعل ا ل ج م ا ع ن ا هذا ا ج م ا ع ا م ر غ و م ة و ت ف ر ق ا من بعده تفرقا معصورا و أ ن ل يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما ونسال الله سبحانه ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع طاعاتنا وان يجعل اعمالنا خارقه لوجهه ن ب ي م ان هو الاجزاء والصادق عليه والحمد لله رب العالمين